تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحوي به بيننا وبين معصيتك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 زاننها و ذهب هر منا و هم مؤمنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته, وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صار تحت الجنادل والترام وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واتجل من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرقه اللهم انا خلقت من خلقك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 ila si'ati 'afwika madadna aydiana ila si'ati 'afwika madadna aydiana fala tulina wa la tublina bil-khaybati wal-khusran wa la turaddana ba'da wa مطرودين يا جواد يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا Allahumma innaka 'afun tuhibbu al'af wa sa'at 'anna Allahumma ighfir wa a'ti riqabana min an-nar Allahumma wa oli valdiena وأرحامنا وأصحابنا ومشايخنا وحكامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولدينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا, إلا شفيته ولا حاجه من حاجات الدنيا والاخره هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى لحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين